لقد قمت ان الانبياء في, في, في, في حتى انه فضلت الانبياء الحلقة التي ربط الانبياء فيها ماذا دواها واضح يعني حتى لهذا الامر الذي ذكره الامر الذي لا نظهر له المضحة الشعورية ابتدى النبي صلى الله عليه وسلم من انبياء ورسل فكي ترى صلى الله عليه وسلم وقد اقتدى دين فيها مع انه الامن هذا احدا من من اقترنا عن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى هو الناس نعادي أن يتعني عن المسر إلا أن تبقى نفسه في القدرة الله عليه وسلم حتى في مثل هذا الأمر وكذا السبب إنه صلى الله عليه وسلم أولية الله عز فكان يقول رحم الله أخي لقد أولية أكثر من ذلك فإن بصدر. يا خسوزي أكثر من ذلك أنا كان في صلى الله عليه وسلم يقول هذا وهو الأيد من وحسنا وهو صلى الله عليه وعلى آله عزيزي وسلم أهلا يسكن المعضوم ليس لاحاد النادي خطر الإسلام إذا ليس هذا حديث خصوصي وقناه من رواية أو وقناه من شفاه فلا فإن هذا حديث القراء والقصوى وحديث سماح. أخذ ذكر الله وخريجك وخضر حديثنا أنا أخذك رضية رؤية بي المؤمة ونصيبة التي صيبت بي المؤمة ونبل أن يتبت أول أيام إلا في رضي الله عنه من يجري العرب وكما قضت بذكر هذه ذكرت قبل سببين اثنان أنا أول ألحان أنا سببا مهدة الحرار وخريط وإذا مركزوا عن هذا البقر لفنة المالي أن يدفعوا لي ماذا السلام المال الله صلى الله عليه وسلم وأما الفنة الثانية ان لان انا نعلم ان وراه الناس مساعدة وقصينا قريما تنشعر المرأة كهذه الجاهدة هو برية القول بها ام من لما تزوجها وهكذا لذ ان المرأة كان ترخوضا لعزي ابن ذنوة كان مشعلا لها واذا قال قريما تنشعر المرأة اما السبب السلكية بالاسلام لهذه الهداء ردة حمّد للرسول صلى الله عليه حول المدينة كانت صيبة ولا رحمة وكان الخبز مطاعم. شريط العرب كان من اخثار الاولى ما يمكن صلاح على تزيته العقديه القديمه عقاديه دون القريب وعرض على صاحبي الكذاب في عن من صادق مثل مضرب الكذاب عند الصادق ولو كان هذا الكذاب هو خيره فريط قال له ابو ظاهر ويسم هك لما يخله ضر ولا لا يقال <تصفيق> ان شيء ماذا صدقتم بيه انا ما يغسل ما يقيم في الماء ويغسل الطيب لسائر المعي ولا الماء والثوب الحمام حمام كل يوم ثم اطلق لاعل الى اخر ما قال من هذا الكلام المشهور الليلة الليل يمكن بحال في تنويم قرى شيئا ليس يحسب الانسان في شهران لا يتم طاقه بالوليد لكن يبقى فكه شيئا فوجدت ذلك الاخرى الاصفر فعجب قائد وقال لا يشعر هذا هذا ما تطبون لاتبت من الشخصية لا يدر عليه اي في مدينة ولا والعزباع ولا هو ليس اي ما يكون اشترى فلماذا تبقى رجل لا يمكن ان انسى الى مغرومه ولا يكون كلامه بحال القرآن بل كيف احققتكم معه إلا ما تكون مسيحة وهنا شيء صفير من الرحمن العرب ما كان يقبلها او ما يقول مرأة شيئا اصلا كما قال عمر ما قلنا نحب الله تتجاهلين منه ما حب لمنساء الجاهلية الامر ما نرى اصلا الله نسيئا أقول له لا إله وعندما يقول لا إله عن سيك إيش؟ أقول له كذا وعنه الحقيقة ماذا؟ سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. تربط عليكم. سلام عليكم. تستطيع ان تكون ملاحظة شكرا اتبت بمحيطة راديك الوحيد انا لدينا نفسيها لكأن هذا العمل هذا استقرم في النصوص الذي نعني حلقة وأن الوحيدة لأن أريد جنصة <تكلمة> ولقال مغافة ولقال مغافة ولقال مغافة جنصة وغنية وهي أشعورية لأن الإسلام مع هذه رابطة اجتماعية رابطة عصبية الجميلة ينفى عقلها إلا أنت من يعقل أن يكون مسئلة ماذا قال هو الله من يعقل أن يكون أماذا من يعقل شيئا من هذا سيكون مستيرين وانت تكون سيئا لم يحصل هذا يكون سيئا سأقول مجهما ان هذا الوابط الاجتماعية اللاسورية التي تربط اصغرها رئاسة اصغرها يشتجحين ماذا فينا القطة وهي من تنزل العصبية الاولية ماذا انها تنزل سأقول الذي صرح هذه النزلة هي العصبية القطرية فلما سمي عيون ندى الايلان رضلا يقولي 14 اصلا لا قل يقولي احسر المهاجين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بضحوة جانية دعوها بإنها من الدن دعوها بإنها من الدن النبي صلى الله عليه وسلم الى الأطراق. والأنصار بالأسف الشيكة ماذا الإيمانية رابطة هندية والأسف الشيكة من قريب كل مراجئون والشيكة الرابطة ماذا رابطة همانية ولكن لما انتطر مسلم احنا مؤمن وحنا مسلم محي على الواجرين وقال الاخر لمحك المواجرين اي محي على مثلها على الأنصار قال أتبقى الواجرين وانا تير أغركم داعوا فإنها من الدنيا ولذلك يوما من الدنيا كان ما يراني يوعد الله قال, أنا قال أنا خذ وأنا الواجرين قال نبي صلى الله عليه وسلم خذ وأنا الواجرين عندك الانتاب الى القصار الامان فلا تنسلل من هنا بلا ذلك تنسلل الى الاسم هنا تنسلل الامان فلا ذلك انت انتبه لانه رطل نحن هم من يكون لنا ذكر حتى لما تقعها بلا نمت للأيام وذكره قادران حتى انت ذلك الطحاء حتى انت لا ذلك الطحاء ما كان لهم سلحاق في كلية ماذا ولا وزن فمن لم له الوزن في الولد حتى ذكر الغيب على رجل وقالوا ان الله في بإحتاج الحباة من حباة الحباد الى حباة الرب الحباد من جو الافيان الى حج رأيت الى لغة الابعين جو ما كانت مخلوق حتى انتهى واليوم وصل وقت على وقته بكل جهة بكل جهة وصل وقت على وقته بكل سجل وقت على وكل وهكذا يخلق وهكذا يخلق ونحن الله سبحانه إن فيما ونفتنا وقد خارت العالم ويأخذتكم قليلا وعكين فيه منذ ذلك ما كان لكم جدا وماذا الله ؟ وماذا فعل الله أن لتنا تنوركم وضحكم بجميه اجمال بشكليه من الهلاك الكلمات نجد هل نعيش يوما من الاخضيه ان تصوروا انه هي رتلو عليه تحول النور او بشكل جديد هذه ماذا Tiedätkö, että minun on oltava yksi بعد هذه عقبية القدرية دمع قلت بأن هذه العقبية القدرية تتناها حتى في. حتى فتين لكنت ربطر يرضى احنا في حرم اللي اتأمين وانا جدا اتكلم مع ابن الشباب بذلك فتين اشعيدا بأحدهم بالحرين يقول لي ادوثي فتين يا ابترين فهي المشكلة عني فتلحين فقلت لها قال الله اوه الله تعلم ما في قلوبنا على الله من ذكره بنتم الاحلام يتحول سوا عليا في قديم الاحرام على بلدته الدول حلال القول من كل هذا وكل شيء ثم في هذه العقديه المرره لن يضل الناس ويرنا احيانا ان ترى ان كان يكتب عليه والحوادث التي فرات ليس كما وانا مشكوه بها سلام هذه العقديه اريد ان اقلها من النياح جاء يثبت هذا علاقت ما يقال الله المصورين بطرح هي هي السلسل معك فقال علاقته بهمين انك امران في جادك وتعرف معذرك يتحلل من هذا ما تتحلل وعصدت بمبارك الاج وقال الله يتطع عصدت بذيقتك بل لهذه الكمال التي مبارك قررت ونحن نلاك ازافاتنا مع الحرم وجلناك لا عمضة عمضة ايمان او سأفور ايمان اجده في الله و اجده في الله كذا كذلك نجوكي حلاوة جديدة حلاوة في النار وإنسا القلية العصبية هي أن نتصرفت الهم حتى قال قامناك بحز بما نغير النار بم. سيحون وهنا أثناء انا انتقلوا الى بسطة جديدة ضد من ذكر اثنين هذا في المنشأة الاول من ثلاث الاخطين الاهمية ومن الناس جاء بسطة المسوار لا العالم اعلم و اول هدف اذنيني انه يعتبر الهدف بمجاهر بالاصل انا طير منه وطلقتني من النار وطلقته من اول هدف اذنيني انه مقاعدة الكبرى لا قد على اعجبه لا قد نلي على مجاهر على اشهر انت الجميع لا يحضب على اذنين الا الدين الا الدخل. وهذا قال انا اكرامك عند إن الله اصحاب انا اكرامك عند الله فتشف على حاجة جناك وليشف اعزني عليك بقضيك ولا عطا تذيبك انه لا تسمع هذا لما كان بعضنا من علمي وكان حدثي شديد وكان فهذا واحد من النبي صلى الله عليه وسلم او من نهلي وقال ان في جنة سيكيه فلما اراد السامير ان يبسط طريقا بشيخهم الحدسي فاذا بهم قد ضطع يا اسود يا تاكرك. و اكد تعاليه جاء كان وارث ان شاء الله بداله قال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 وَقَدْ على عَلَى قَوَاعِدٍ أَحَدَهُمْ أَوَّلُ الْأَرْضِ وَقَدْ خَلَقْتُهُ عَلَى كِتَابٍ أَحَدَهُمْ أَوَّلُ الْأَرْضِ وَقَدْ خَلَقْتُهُ عَلَى كِتَابٍ مِنْ عَلَمٍ أَحَدَهُمْ أَوَّلُ الْأَرْضِ شَعَالَ وليس كل ما كتب من بلغة قومي لتذكره وذكره في تاريخه إلى ما حدث من, من, من كتب من حاول أن يعلمه هذا كله من الشيوعية هذا تبقى السواء واحد السواء هذا تقوم الحين من السلام لا يقوم أحد إلا بكفر وإنه بالإيمان ولذا ما قد روضا من أيامك كما روضا متجدون هذا فالواجه حين من وقت أموح يعني هذا الطرح حضوراً على ما لا تتحول إلى أخطاء ولا تحول إلى أحزاب ولا تحول إلى خوف ولا تكون إلى أحزاب هي تقول ربنا ربنا إجلس وادع أو المال أو المصحف أو المغارب ولا تقول إنا لله وإنا لا إله إلا الله فيجب أن تقول إن الله هو الحي الحليم دخل نحن نشتري الأرز على سلعة وعرض سلعة غالية في سلعة سلعة غالية فطبعاً في اليوم يحصلنا على سلعة غير مسبوقة في الحجم الذي يحلق عليها ولا فوال ولا يحتوي على ولا يحتوي على ولا أقول هي ذلك أو غير العجوز الذي لا جمال جمال. <تصفيق> أن لا حس الإسلام واحد حس الله عليه أن لا الإسلام إذا ما جماعة سواء. ودليل أن الله ما اليوم له على هي الموجود يثبت لا كذبة كذبة شيء من المقصود بأنه شر لا شكل اغراء ما له ولا حقيقة ولا في كلام وان بعثته هذه الاحداث لك تراني ولما تعرف اشتراك ومكتب شو هل يمكن ان تخفي احيانا حسابها لروى الشعوريه شويه وقت سيجاة الاشترافية السطرة سيقوم بره في مدة اشترافية عن الحديث بحث الحديث مع أفضل حدود وقف عن ما تشحانه لا يقول لك أحدك ولا يقول لك أحد يقول لك أحدك ما هذا هل اسلام دوله واحده هل احزاب ساحه واحده هل الاداء من واحد هل الاسلام هذا هو الاسلام حيث الدنيا يا اخوة هذا هو الاسلام لا يعني كيف يشاهدها معنا ونحن نحن كتب عددية عدد 200 اوضا ونجد كيسة ضرقة بهمة وسيأتي حدثهم شيء اخر الكلام كتب معدي حتى <في> التعثب <الوصف> الاسلامية ومعنا وما اظهر كتب عددية عددية عددية من شرق الوضع جاءت الناس في حرار جاءت الناس في حرار في شكل وهذا هو الحصول الأضو الثالث يمكن تغيير أضو الارض أضو الارض يكره بأن اصداره وقال الارضين الحق ولقد قالها ولقد علمه بأن دين محمد مريض يتقرر الناديان من الارضينيها أضو الارضينيها أبوال قال عن رسول الله مني فلسل شيئا اكبر حتى نبيه رسول الله وسلم دينه الحقيقة الي حتى نبيه رسول الله وسلم ولكن تذليه من بيه وضعه لقرقه الله وسلم والكركة عند الله عند الله والكلمة والكلمة ان تتوخن بها وليس هذا القارئ يا تصابر قد علمتني والنبي محمد الخرى جاء من البيتين ما سمعه الهالد والأسلام وعرفه وعليه الخود إن عمد الشيخ الثان قد مال عدوه إذن صلى الله عليه وسلم يا أخي هذا الرجل يا ما هو الأوراق يحيى أبو العبد ولا من الناس حتى تصل حفظا من الأشياء من الأشياء التي قال أبي غطف يسلم النبي صلى الله عليه وسلم وعنده وذنب النبي صلى الله عليه وسلم شعار كل قرية وكلها. مجالة الوحيدة الوحيدة المطالح ماذا قد تفعل؟ محنة مطالة دفاع عن سيان والوحيدة انها العقبية العقبية وذلك قال ابها جهد عرارة وعن, وعن للت عبد في العقرية هذا أبو على جغتين من النار لجلهم الضبان فلعا السبيل اللي خالت خينه وقلت خينه هذه كلمة تجعلهم لأخيه إلى ذلك بجملة الثلاث بجلء الله حمد كلمة ليقالها من طالب وخرج من هذا الشخير الذي ينحفه تقف على الجمعتين حسب جناك تدني من تلك الجمعين وكما يرى بطلقاء وقفنا على العقبة من بلقاء كله عبد محمد عمل جماعات الهاتف على الحي ولا اقع اناسيه ماليه في 6 تاريخ حب الطالب ورسله اللهم صل صلوه وسلامه حتى لما جاء الف قام الى الوقت قلت لك لك الجعده لتصيرها وقال الخليفه له اخي يحيى على ربه هذا هو صوت اصلي هو أكبر موعد من أكبر الله عليه إذا إذا هذا يا أخوات أقول مفترض هذا الله الذي صاره يوم من الاليان كنت وعبد من يسلط الزمان بوجهه أو تلط الزمان بوجهه شمال يتان وحسبة العراملين زال محمد ريكو تصرق به تلطط بما تلطط العالمين ثمال اليدام يعنطون لليتان وحسب الممال من العرامل من الجوع فمن يسلط المطالب من دلوقتي. تقلوه للعصبي من الله العصبي من الله لا مجيب الرحمة صلى الله عليه وسلم وعلى وجود وقت الجرسول صلى الله عليه وسلم وهو, وهو حزين ومسوط الدار لن حفظ على الرحمة يقول الله يا عمان قلها يا عمان وكاد أبو ثالث of the universe وتعلي من يوم تباك وهو اخدت يا هذا اسأل الكبير انه احوظ هذا انه كما قال المطرق يا ربون المسلم المسلم لي اخذ المطرق قال له شهد الى الساعة فان اذن الضارية تخزين العطاة ألا نصنع منا كمصورين هذا؟ لك سبيل التفاعدة قول سريع او هادي اين الذي في العروح وعروحك اين دم ودم العرض الذي اتصطنا عمال فقطرة منه بذلك وقطرة يا ما اقتلناه يوم الايام الطعام والشرار والجاب والله الذي جمعنا ايضا هم من الجميلين فرحنا رحلها نعم وإذا الاب نترضى من سنة الجميع لغطى أين وأين قال ما إنه أكي مبنك حتى الآن بسيئة هو أكي الولاء لله الولاء لله الولاء لله لا, لا, لا, لا, لتنبقى. لا, لتنبقى. لا لتنبقى. ولا لإذن ولا, لتنبقى. ولا, لتنبقى. ولا لتنبقى. هذا ده ده هو الولاد قال حتى هو الإنمان خطفه في, في, في الله <تكتشف> <تكتشف> لما تعطي الإنسان لله لما ستاجر ديوان اكثر الكتار وعجوز لقر واتكتهم في لقر ديوان اني تلق حين نقول تعريكي كدس عشر حين عامين يبقى حول شمال عشر حين عشر ديوان عشر وعجوز وراء مقر كل ما فهو اول شيء انت لكن شوف راكت الجمال والمعنى في الدنيا قال ابو الا سويل قال قرر اداء وكلك الناس اطلق معلينا اهلا انا تجد الجهن انا يسع انا اخيرا اذا تجدهم وفي الاخيره ودولاك تحفق الجهاز تماعيه وتطلق عليه في الاسم تجد and hallelujah It ain't nothing. لم تأوض للعطر الذي تأوض للعطر لم تأوض الى النبي وقد جرد يثنه من ابن اخيه وفي الزمن الصحابة قالت له يا رب ان نأذى الوجه من ابن اخيه صديد يتبين في المهند ولماذا وجر حديثا. عشان يوضح والله العامة أولى كنت من جاءت السلام مخيار وانه الانباع الماء ورقاة اذا كنت تتخطر على اقتنى ذاكت الحضر وانه ساكن رقاة الانباع بالخارج خياركم سنة لماذا جاءت السلام عليها اذا جاءت من تضين نباع ونقابلت الماء تتخطر اذا كنت تتخطر من الشغل العظيم وراء الأخطاء في الصباح ثلاثة وعشرين ولا تسعة ومن هنا على أيديك أن تعلم من في من في من من من من من من من من من من من من من من من من لا احصى يتاكر وضع على صوته ماذا لا احصى بي على حصة ان اكل ما احدى العصة فهو الهداء فهو فاتح واصرع وثان على هذه برية الحديث على صوتية الحديث يقول الدرجل قاله ما خلص النجاة يعني العصة بالشيخ نبنيه الشيخ وأكدت عطوفي الغارونة العصبية المرة وصل أمر الزناغة مقصدية الشيخ الشيخ ينسل وحل ونظر ونظر صار الشيخ العصبية طفل الرسل عندك وليس طايمتك ومعقام بضيئة الوصل قوائف واصيل بيه النبي هو اوه مريد اعطي اجهالك من هذا المريك لا يكون صديق المزيز نعم ولذا لاحل ستبقى فيش في فيش في فيش عزيزة اخطر حق وعدى قبوله وكان رأسك يباكده انه بازر من الابدال الرسول الصلاة بماذا؟ بالحديث الأخير عن الأفلام، أود أن أذكر على الحديث وعلى المحبة. ماذا هذه العقيدة إذاً؟ وراء الشعائر والمبادئ. كانت العقيدة من قبل العقيدة أو هلك. هي من بلس وقعد المتنى بعد الشرق هو عشتير هنك وماذا؟ باعت الملس هي الثلاث عصر عبرية وعصر ما رأى خلق الملح ودين من حروق أسئة فيها من عشرات الملحية عشرات في الحرب على في كهذه من قياد الحرب المبرره على اساس او قضاء كثير حتى ايه اصل تلك المركبات شكلت كانت محركه كهذه المعركه من الكرب ده قلنا انك في حتى قال الحليم بلاده بايس ويلا تروح شويه شوفت انا الى حتى ما خصوصا في والتوتي الى اخر ضوط وماشى تحكى هذا بريم وهذا ملابك هذا قريب وهذا قايته ولكن تتعين معركة اكتا تجاجة الشعور في هذا الحي الشمسائدية الى لابا باك الى لابا باك الامة من اجنال عظيم مادة بعضا من and <laughs> ايه والله دا نبقى ليك لان كل ليه؟ عشان ليه ما ليس من العصب ليس من العصب ليس من العصب مناقب فالعصبية فلسة كن محب بسة فعر كان الله شنكاني همتي هم سنه يعني هم العصبية ماذا؟ هكذا تنبيه ما بالعطبية القادمين وكبرت صبر رسول اللي تخصيل رسولا وقصدين لماذا بالعطبية ماذا بالدارية كتل عطبية الجاهدة ماذا تفعل نعم كتل وماذا بالدارية كتل وماذا بالدارية العاصدية احيانا تشكل شرارة يأتيك في كل ما نزل في هذه العاصدية السرية هو الحج والبرد المميت والجوع والقذار ماذا؟ إلى ماذا أطهر؟ ويانا نحن ما فعلناه. وطبيحا على من لئل السر إلى البرد والحلم قال يا رب والمالك ذلك ولاك هذا والشعر وصفه ابن مالك بشعر وفرض اكيد لا تروه الشافعي محيد وانها جعل صحيحيه بالروح الشافعي برضه ومنها اقول لعنى تردون حجاباً على من رد لها تحديثة الله يالي احلم السلام يلعنى عفاداً ما لدلح يهوداً وغضاً ما لدلح فيه ليه على من رد هذه حديثة عيدي ولماذا بعده كذلك الى الى في الحرم على تسطلاء أربع خلوات كل حرم وفي مدوة الأرض ومشترين أيضا وفي تسطلاء أربع خلوات كل أربع خلوات وفي المددون أوليكي بني أشكره لأدى أربع خلوات الأيض كل صلاء أربع خلوات كل ماذا يحل وراء اللبنة ولما اضطع بالنسبة الفتوى الصعبية الفتوى مورة الفتوى الصبيحة يجوز الشافعين او يجوز الاثلاثين ليتدوج الشافعية يأتر الشافي تابعين من غير العظيم لا هذا <تصفيق> ما هو على الشكلين لكن الحل الذي يتعود عليه المسلم يتعود عليه، في هذه السبيلة دخلوا هذا، مشكلة أخرى، يدخل المسلم هذا من جهة أخرى في هذا فعلت شكل الله رأيتك هذه عصية مزهدية بل وإننا نعيش هذه عصية إلى يومين هذا نكوننا نعيش هذي عصية لكن نعيش هذي عصية في شن وفور ومرة بعد الناس. كان واحد الشباب واحد كان مع قلت هذا يعني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 الموحيح عدم التوصير قام المادة على الحياة النار وقام عليه الصلاة والعطبية واسكر شدة الاخر من هذا الجمهة في, الساعة في بعد ساعة ونصف مرز ساعات كامل اما ثلاث ويخنع ورقو حديدية لا من الجمعة والمسجير التالي الملاقش الملاقش على الثلاثة الجمعة لعب فصل الجمعة مع شيخي. فذلك خطبنا منها بما لا يسقط وتوقع على غير موعد ولا شيء كل ما قلته حال ما ذا شهيده في نفسي فالخيار هنا هوذا فلن ساعتد الوقت يعني استناد الوقت قالوا فلن فلا عنده مش افحص، بالمسالة وشخص، وهم كثير لا ترى الله أنت في لا لا، أنت في هذه عصبية، عصبية وخلاص، إن الله في في صورة وشكل عقل، شكل العلم، العلم، اسم العلم، والعلم العلم، هي وهذه والعصرية الحمية وهي أخوة العصرية البنية هي برص حق ما لا صح فما لا يتلك في ذلك حقه ونذلك أقول من العبرة والحفرة هي عبرة من الكاريخ وهي رصم من الوقت أما في ذلك الكاريخ وقرأي الزريح في العالم اسلب بعده قيل في حرب حرب عربيه من دون كل شيء في الحديد قدينا تعارضنا والذي يسعى لها لثار القديم لا كما في معارك الافكار اخلاق وقفت بالجوشل او زمر بالجوشل مع بالجوشل رياتة الامر تلك العالم حديد من تلك الحديث باليومان يقولون، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، أن لا إله إلا الله، الواحد الأحد، الإنسان، الواحد الأحد، الإنسان لا إله إلا من يؤمن بهذا المثال، من يؤمن بهذا المثال، بما أصلح الله أصلح، حتى جرى الأرض ذلك، أن هذا صحيح، صحيح. طرقهم الى ذلك. لا حول ولا بين بعض بعض الى الاندلس. ان جاءنا التاريخ على عليه وسلم والسلام جعلت الدولة العلويه كاملا متراعا وجعلت السيد بن سيدي الشهداء الاشرف حتى, حتى ولو رسول الله قمت بردو البقر كابي امة العب كابي امة المخلصة العين لا حقا الى الشهد زيدوا عامي يسكدها لو كان قوابها من الواضح تقوم كده محبا كان وفي النبي البيت هاي الكلمة توسيته امه قواتها الواضحة الواضحة كالله العرب لترع قواتها كانها فرودة الواضحة وشكا من نونا او لماذا؟ لان امه العرب طلبت وحداتها في زورة شو بات العرب من الواضحة <تذس> <تصفيق> well. العرب الذي <تصفيق> يتكلمون او حساب اللغه او بالمقال فلتتجمعوا يا حارب الله الان ان راي الله كامل زي ما الذي يكشف عن حقيقه العلاقه بين العابد وعبده كل بري وكل كل كم يحاولون تدخل من هذه من أبدا تدخل هذه المنزلة نعم تشترك في حرم الزيجة حتى في حرم رب العالم في في على الله سبحانه وعدات الزيار تلك التفق الأخيرة فيها أعمال الخزارات الملايين في كل هذا تفقه السلام عليكم انه جاءت ان نرسل الله في الغازية ان تتحول الغازي مجرد والله احترامات اشتاع الان ووقف الواجه مجرد يابه الى الرجل ان شاءه معنا من انه لا حصل لا لابه حصل بك الله دي بساس الكرة دي بساس الكرة دي بساس عشبين عشبين كونه الله. ولو كان عينا بسبب يعمل في شريح العالم بحيث بلاحكور ولو كان بخصة الناس للدنيا حتى بلاحكورة هذا اللعن القرى في ولا الشراب دماره، أقول لك أنك من المخلدين، الشراب المخيم، الأخذ لا تنسى أقواله وأقوال المسلمين، بحق معناته ما عدل زيد على الشراب، ما عدل على السكين، أبلغ عن 20 أشهر من الشرع، عقدياً الله. لا تمرح سيئة والحقيقة ومعكين اما رفية تأتيها والحقيقة بالسنة اما رفية مشروقة بالشوطين من عددين بمعالي اما حقيقة خليقة مشروقة بيعدي شوطين ثلاثة سباحة في اي شاء انها يشبان ماذا سنة لا اكد انت في القدسية لابدين مشبان ماذا السنة عليك أن تكتب على العقل، تكتب على الشارع، تكتب على المدارس، على العقل لا تجلس معك على على العراق <تصفيق> مناشد سوريين في غزة حينها أصلح. فيه شخص ليوه هذه المرأة عناقنا وقصرين قصرين ماذا الحق الحق ونذكرنا برسولنا وراءنا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله تغير البحرين اللي وقرأني ها بيعجل والمجدار لا يكون لك سبب بجل المزال كمسل الخوف وقفحة ان انا لا اتحرك لكم اما ولا بيها بطير الوضع فلا يكون السبب بعيد والاخر هذا من اسرائيل علينا وعليه السلامون خاصة هذا السديم دفعها دفع هذا يمشي الله يعينها على الغير معنا الحمد لله رب العالمين كل ساعه القديم اليوم لا ترى الماء تحت وما غير هل الزراعي يضيع كلا هي تجوز ذلك وذاك يقول الذين بالغيره السكوه في نار الحرائق الحلال لا تتغير مواعظ الناس ويغير من معاتبه الناس وشرعوا على الله يخلق <تصفيق> بهذه النظره والخير والإناء من الدنيا بطاعة المشمين أنت الترسائي المرسن لحال الوضع فلدت ذلك على صف سؤال القبيل الثقة القائلة في ذلك فدوءا من نقطة الله تعالى الله حكرا المستعان والمثلثين وسلم la mia nonna era molto felice diciamo